أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي موسيقى محمد عبدالوهاد في بداياته أول ما ابتدينا أول شيء سمعناه يمكن كان قصيدة مسجلة على السطوانة من السطوانات الأديمة كان اسمها وإلهما حيلتي وإلهما عملي وكانت إحدى قصائد الشيخ سلام حجازي دي مسجلة وهو صوته لم يدرك البلوغ بعد كان لسه طفل كان لسه صبي ما بلغش يعني يعني اذا نقول كان عنده ما بين 8 سنين ل 12 سنة مسجلة في المنطقة ما بين سنة 6 لسنة 8 1906-1908 يبقى اذا دي بدايات عبد الوهاب المسجل على أقل تقدير، وده بيوحي بيه بيوحي بأنه ابتدى من مطرح معصرو كان موجود. كمل العبد الوهاب في المنطقة المعاصرة له؟ فضل مكمل يعني حتلاقوا له طبعاً معروف إنه المنطقة قبل سنة 19 وقبل رهاسة سيد درويش وثورته كان هناك أغاني من اللي ممكن تسميتها أغاني الحرب كانت الحرب العالمية وقتها شغالة من سنة 14 وكان في هبوط عام في الأغنية كانت برضو الأغنية المطلوبة هي الأغنية الثالثة هي الأغنية اللي بتتكلم باستخفاف وبتخفف من كل أعباء وضرورات الشعر وال وأقول إيه ما يجب وما لا يجب من ما يراقبه ويرعيه الزوء العام مش شوية مسيقرنا في, في هذا الاتجاه الأغاني الخفيفة المتخففة أم أم مثلا حنلاقيله إن كنت تفتكري ولا تنسي أنا مش بحبك بحب نفسي حنلاقيله صوتي كمنجا وحب المنجا حنلاقيله الله يجزيك يا ودنية في كام غنوة كده أم... توري انه لسه ما كانش خد طريقه لسه ما كانش أم... عرف سكته لكن أم... جنبا الى جنب مع دول وبعدهم برضو على طول حنلاقي المواويل المواويل في تقديري تعتبر اول اشارة حقيقية الى ان هناك أم... علامة من اخطر العلامات في موسيقانا الشرقية قادمة يعني المواويل هي اللي رفع بيها عبدالوهاب الرايه وقال انا جاي في شيء هام جدا حيحصل ارتقبوا انتظروا خلوا بالكم آه آه ليه من مواويل عبدالوهاب نقدر نقول سوا ايه المسألة فتعالوا نقول ليه نقول ليه كانت الموال هي الإشارة لقدوم شيء مهم حدث مهم تركيبة مهمة ومختلفة اسمها محمد عبدالله هنبتدي بموال اسمه مال الفؤاد ومال الحلو له هاجر الحقيقة أصدقائي تتبع الموال وتقصيه أمر في منطقة الصعوبة إن الواحد يقول ده جي من هنا ورحنا هنا وجي من هنا ورح هنا وعمل الحركة الفلانية وبتزداد هذه الصعوبة أضعاف لما بيبقى اللي بيقول الموال محمد عبد الوهاب ليه هو بيقبض بايد من حديد يعني بايد مسيطرة جدا على ناصيتي الإنسان على عقله وعلى عاطفته يعني أنا وانا بسمعه كموسيقى متخصص بلاقي مليون فكرة تسيطر سيطرة مطلقة على عقلي وقعد اقول ايه ده ازاي عملها ازاي دي يعني ازاي خطرت في باله لحظة ما كان بيغني بلاي اعداد مسبق ولما بقول بلاي اعداد مسبق اقول لكم الدليل على كده انه مثلا عندنا موال في البحر لم فتكم الشهير ده متغني مرتين مرة على استوانة ومرة في الفيلم بتاع دموع الحب المارتين فيهم اختلافات كثيرة جدا عن بعضهم يعني واضح انه كان بيسيب نفسه يعوم ويقول زي ما هو عاوز طيب اذا هناك فكر وهناك خبرة الخبرة هي اللي بتلعب مع العاطفة طبعا بالتأكيد يعرف امتى يقول حتة حرقة اي اي اي اي تستدع ان الناس تسمعه تقول الله او تقول اه او تمصمص يعني اه اي اي اي هنا هو قابض على الناحيتين دول وده حيبنلكم من هيبان من نفس الموسيقيين اللي بيعزفوا معاه هتلاقي الموسيقيين بيعطلوا كتير قوي منه ما بيعرفوش يقولوا ايه صعب التتبع جدا لانه صاحب فكر مستقل لانه مش بيقول تا لا لا يبقى اللي بعدها تا لا لا واللي بعدها تا را, را وهكذا يعني بيزود حرف او ينقص حرف لا ده بيغير فكره في وسط السكه قد لا تخطر على بالك كمستمع مش قد المؤكد انها لم تخطر على بالك كمستمع الا لما تسمعها منه تعالوا الاول نبص على كلام الموال علشان لو لقينا فيه اي حاجة تستحق المتابعة الموال بيقول مال للفؤاد ده وما للحلو له هاجر هو العزول علمه وعتيه وانا صابر يا قلبي صبرك عليه إياك يكون فاكر حسن المودة وتلاويع المتيم فيه يمكن يجد له بنظرة تشرح الخاطر ما هو الخمس شطرات أهو آخرهم قفلة إر يعني الحلو له هاجر عاديه هو أنا صابر القفلة تشرح الخاطر هنلاقي الاختلاف بدءا من الشطرة الرابعة أو في الشطرة الرابعة اللي هي حسن المودة وتلاويع المتيم فيه هتلاقوا فيه طبعا ما هيش قر يعني ما هيش خاطر صابر الى اخره يعني وبعدين بيعود في الشطر الخمس ما هو الخماسي الشطر الرابع هي المختلفة القافية والروية بالتالي طيب نشوف ايه هو العزول علمه تيه الدلع الدلال الغندرة يعني هو العزول علمه يتقل علي يعني ولا ايه بالزبط دي واحدة حس المواد وتلاويع تلاويع المتيم فيه تلاويع واحد بيلاوع واحد واحد بيلاوعه يعني بمخمدو بيجيبه كده وبيجيبه كده يعني ما بياخدش منه كلمة يعني موال سهل جدا في ك ككلمات وحتلاقوا انه في من الالفاظ ما يهدهد ويلاغي مشاعر الناس في وقتها حكاية التلاويع دي والعزول والصبر الى اخره في يعني يعني يجب ان تبدو داخل موالنا المصري علشان نحبها ونتكيف منها ونسلطن لازم نحس انه صاحب الموال او من يقوله بيقول حاجات على الجرح او على يعني وهذا الموال منهم يعني هتلاقوا الكلام ده يلعب على عواطف الناس في هذه الفترة طيب جميل الموال من مقام السيك بنبدأ بقانون الأنون واضح أن من الأوانين الأديمة طبعا خلص واضح أن من أوائل الموال اللي قالها سيد عبدالوهاب في أواخر العقد الثاني من القرن ده أو أوائل العشينات على أقصى تقدير يعني هنلاقي أنون سطم الأوانين الأديمة الأنون طبعا أدخل عليه تعديلات كتير من ساعة ما تعمل من أهمها العرب اللي هي بقى تخليه ينقل نصاص الأتوان كانوا زمان يعفى كان زمان يضطر يدوس على الوتر علشان يقصروا أو بالمسافة اللي هو محتاجها عشان يقصروا إلى الدرجة اللي هو محتاجها فكان عشان يعمل مثلا نصطون كان يدوس على الوتر من آخره ناحية الشمال يدوس عليه علشان يقصر طول الوتر فبالتالي النغمة تحتد نصطون دلوقتي بقت مكانة أو بقت العرب ما يسمونه بالعرب في القانون العازف بيخبط حاجة بصبعه ويرفعها أو ينزلها بالدرجة اللي هو عاوزها تعمل له نص تون تعمل له ربع تون تعمل له زي ما هو عاوز بنتهي بتأسيمة القانون بيبدأ الأستاذ عبدالوهاب بالليالي بيقول يا ليل على طول من أول ما يقول أول يا ليل أنه الراجل ده مختلف على طول تناوله لمقام السيكا صعودا وهبوطا استعراضه لصوته في الثواني الأولى من الموال بيبان على طول أنه ده مختلف بيبتدي بعد الليالي مال الفؤاد ده من السيكا برضو هو العزول بيقولها في تاني مرة هنلاقيه غاية راح وهكذا أنا بقول لكم مش بس للتتابع لكن بقول لكم عشان تعرفوا بيفكر ازاي يعني بيتحرك ازاي بعد كده يا قلبي صبرك يا قلبي صبرك دي حكاها لوحدها بقى دي خمس ست مرات تعال نحسبهم سوا يا قلبي صبرك الاولى سيكة. وأنا بقول سيكة ليه؟ بيبقى واقف على أساس المقام يعني السيكة اللي هي المي بتبتدي من المي وبتنتهي في المي فيقوم واقف على على حتة من أسس مقام السيكة يعني ما سيقف على المي يبقى خلاص هو في السيكة إذا الأولى سيكة التانية بياتي ونفس قلبي صبرك رحم مغير النغمة وراح لمقام البياتي وقف على درجة الصول وغير في علامات التحويل بقى في مقام تاني التلثة مباشرة يا قلبي صبرك التلثة راح واقف على الرأس. الرابعة بقى قام عامل الحركة ما تتفهمش. ازاي ما تتفهمش؟ مقام السيكا إذا قلنا الميدا خسس ربع تون راح مخلق منه نهواند. يعني كل النهواند المقام الغربي ده خسس ربع بقى نهواند من على درجة السيكا. وارتد في الآخر لمقام السيكة في نفسي يا قلبي صبرك راعوا خلوا بالكم من رابع يا قلبي صبرك دي يا قلبي صبرك الخمسة سيكة يعني إذن في يا قلبي صبرك لوحدة خد سيكة وبياتي وراز ونهوان دي في واحدة وسيكة خلاص في الخمسة حسن المواد ده وتلاوية المتين فيه بنلاقيه راح برضو للبياتي مرة تانية وبعدين بيقفل سيكة وبيقفل الموال كله بكمنجايه بتكمل الاسطوانه من باب تكميل الوقت في الحقيقه من الموال ده هيبان مباشره انه فعلا هناك شيء هام حدث على وشك ان يحتضن الموسيقى العربية ويؤثر فيها تأثير كلي وجزئي اعذروني ان الاسطوانه الموجوده فيها شويه خروشه لكن اهو يعني بقدر الامكان المهم ان نتتبع ما حدث ونستفيد منه اصدقائي المستمعين مع محمد عبد الوهاب وموال مال الفؤاد Today, mm -hmm. عبد Man the plains, man Of the materials, and أنا بحبه قوي الحقيقة بحبه جدا كمان يعني قدر أقول كده وبحبه مش بس اللحنه لكن بحبه كمان لكلامه أنا بشوف فيه فكري جريء جدا في في تناول الكلام واعتقد انه في وقته يعد فكري جريء جدا في تناول الموسيقى اللحن ده اسمه بلبل حيران بلبل حيران كلمات أمير الشعراء أحمد شاوي وطبعا الحان وغناء موسيقى محمد عبد الوهاب طيب نمسك الكلام كده ب... ب... بسرعه يعني ونقول شويه احمد شوقي تصدى لكتابه الاغنيه علشان خاطر عبد الوهاب او لاقتناعه بصوت عبد الوهاب و... و... وحتى حين تصدى لكتابة الأغنية لم يتخلى عن الجزء الثاني أو الجزء الرئيسي من شخصيته اللي هو أحمد شوقي الشاعر بمعنى ايه معش اللغة العربية في اللغة العمي عامل تعشيق عامل رسمة قيمة ما بين اللغة العربية واللغة العمي تعمل تطفيرة نقول كده بالضبط يعني يعني تكاد لو بصينا لبعض الاغاني اللي هو كتبها مثلا الاستاذ عبد يعني بلبل بل حيران اللي معانا دي حنلاقي اللي انا بقوله ده مثلا في الليل لما خلي يقولك ايه يقول والليل سرح في الرياض ادهم بغرة جميله ده مش كلام عامي ده كلام عباره عن تضفير عباره عن تشبيك من العاميه المصرية واللغه العربية الفصحى سرح في الرياض الرياض, الرياض جمع رود يعني في الحدائق في الجناين كان يقدر يقول في الجناين لكن هو عاوز يعمل التطفيره دي أدهم بغرة جميلة وصفه للحصان الغرة المقدم, المقدم وش الحصان كل دا كلام مش عامي بالتأكيد مش عامي لكن كانت دي رغبته كان عاوز يخلق نوع من المستوى الشعري للأغناء وكان الحقيقة بيجيد هذه اللعبة جدا يعني من أول كده ما نصدف غنوتنا من اول اللي ما نسمع غنوتنا دي بلبل حيران هيقول ايه بلبل حيران شجي معنى بالورد هايم ايه شجي معنى دي ما هي مش عاميه برضه لكن مديه غلاله رقيقه من الجلال ومن ومن اقول ايه بالظبط مش عايز اقول الرهبة لا هي مش الرغبه هي هي الجلال هي الكلمه اللذيذه اللي تنفع في الحته دي يعني شجي معنه شجي نقول ايه بالظبط حزين أم طرب أم يعني كده بالظبط معنه واضح طبعا من, من من الكلمه انه يعاني شيئا ما يعني بالورد هاين بيعاني من حب هذا الورد اللي, آه اللي آه قتله في الأخ الغنوة باختصار شديد بتعالج مشكلة اولا يعني غايز أقول أنه هنلاقي هذا التزاوج وهذا المسج بين اللغة العمية المصرية واللغة العربية الفصحى في كل آه آه الغنوة دي وفي معظم ما كتب شاوي إن لم يكن كله من أغاني لصدر عبلهاد طيب بتتكلم عن ايه بقى بولبول حيران دي بالذات برضو بتتكلم عن اسطوره قديمه اسطوره البلبل اللي بيلف في جناين الورد فلقى الورده دبلانه وردة معينه دبلانه يعني فتكب قلبه على شوكه عصر نفسه عصر دمه عليها علشان تحمر تاني وتكتسب لون جديد يتضحى بنفسه البلبل في سبيل الورده بمعنى اخر تقدروا تقولوا انها طبعا قصة رومانتيكية قوي ما هيش تضحية في سبيل واردة هي طبعا تضحية في سبيل الحب تضحية في سبيل الجمال بمعنى اخر اذا غنوة بتعالج قيمة في منتهى الخطورة وبتلعب لعبة مع مجرد يعني بول بول واردة ايه اللي يخص المستمع اللي يخص المستمع فقط ان يرتفع الى هذا المستوى السامي جدا جدا من العطيسة شوفوا ما يجي يقول ايه قالوا يا ساوسن يا تمر حن شوفوا النبي اللازلزة بقى شوفوا الكلام اللذيذ. يا ورد احسن من ورد جنة مين بالفرح لونك مين ومن الشافق كونك مين شوفوا الصورة يا ساتر يا رب مين بالفرح لونك شوفوا لونه لون الفرح مبيش لون للفرح في الحقيقة لكن لونه كده مبهج موحي بفرح ومن الشفق كونك مين شوفوا برده شوقي قوي شوقي يعني شكل الصورة متفرد جدا بص اللي يا ريحه الحبايب يا خد الملاح يا ريحه الحبايب يخبربيض. يا خبر ابيض يا خبر ابيض اللي اللي اللي اللي اللي, اللي عايش برا اللي عايش بره بلده يعرف كلمه ريحه الحبايب دي شكلها ايه اللي مفتقد حد يعرف وجيعة الكلمة دي شكلها ايه يا خدي الملاح شوفوا طبعا شوقي ورده اقول ايه يعني لشوكت جمالك وضعت السلاح شوكت طبعا هنا اللعب على شوكه الوردة شوكه الجمال سلاح وهو شوكته وصاد هذه الشوكة الصغيرة الرفيعة انا القيت بسلاحي مش ممكن مش ممكن خلص يعني يعني, يعني صعب التوليفة دي على بعضها إلى أن يوصل الآخر والبلبل البيضاح نفسه أموت شهيد الجراح مش فكرة إيه بالضبط وعيش جمالك ويبقى وصلنا للمطلوب أنه ضحى في سبيل الجمال في سبيل الحب الجمال يعني حقق قيمتين مع بعض شيء غير معقول رأيت هذا الكلام وسموه معني طيب لو مسكنا سأسمع مستقراب لهب هنلاحظ انه بيشتغل لا يزال بالتخت الصغير مفيش قلات كتير معانا رق ومعانا عود ومعانا كمانجاية وأنون ما يمكن يعني الخمسة التقليديين اللي بيشكلوا التخت مقامنا رصد النوا أو رصد الصول. الصول يبقى بنبتدي من الصول وننتهي في الصول طبعا المقام شجي زي البلبل الحيران بالزبط المقام مليان شجن ومليان طرب كده وجو حلو. الاقاع بتاعنا الوحدة كبيرة المصمود الكبير يعني واحد اثنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة وهو بيغني على هذه الوحدة الكبيرة الوحدة الكبيرة دي فايدتها ايه فايدتها انها تحط له جمل طويلة يستطيع ان يستعرض فيها صوته وقدراته الغنائي من اول لحظة بين, بين المسألة دي بين انه قاصد يستعرض صوته يستعرض قدرته غنائية وهو بيقول كلمة بول بول لوحدها وبيتبك على بول بول كده عايز يغني زي البول بول او عايز يقول انه هذا الطير اللي بنتكلم عنه طير مغني ما هواش, ما هواش اي طير ما هواش غراب مثلا يعني, يعني موضوع مختلف بيطول في بول بول وبيطول في حيران تدعيما ل لحيرة هذا البولبول كل ما مطول حيران الى اخره بيكسف بي بي هذه الحيرة المهم بنفضل ماشين معاه الى ان نيجي للحتة برضو بتاعه قال له يا سوسن يا طام رحن اول مغادرة لمقام الرصد مغادرة صريحة بيروح لمقام الحجاز قال له يا سوسن يا طام رحن وغالبا هنا من غير ما يقصد عبد الوهاب لعبة الفطره الشعبيه المصريه دورها ليه فاكرين لحن اسمه الحنه يا الحنة يا قطر الندى اللحن ده اللي اتعمل او اللي قاله المؤلف الشعبي المصري غير المعروف ايام ما كان فرح قطر الندى بنت خمارويه ابن احمد بن طولون مؤسس الدوله الطولونيه عملوا لها حين يا حين يا قطرين ده من مقام الحجاز برضه على فكرة لما جال وقال له يا سوسن يا تمر حين غالبا حصل ما ما نستطيع تسميته بالاستدعاء الفولكلوري لقى نفسه لوحده وراح للحجاز من غير ما يفكر كتير انا اعتقد يعني ما صعب اقول ان واحد يقول اه ده يا تمر حنة يبقى انا روح للحنة يا حنة يا قطر ما اعتقدش يعني اعتقد ان ده التربية المصرية الصميمة فقط يعني المهم بيكمل يا ورد احسن ورد جنة الى اخره يروح ناطة ناطة تانية يريحت الحبايب يخد الملاح من البياتي اه اه الى ان يصل الى الوقفة المطلقة وقفة الجلال الاخيرة اللي هي اموت شهيد الجراح ويعيش جمالك ويبقى بصوا عبد الوهاب في كلمة أموت شوفوا بتتقال كم مرة وشوفوا ازاي من الهابط إلى المتصاعد وتقفل مستريحة تحت خالص وبردو دي من الأغاني الألييلة اللي ما بيقفلش فيها من نفس المقام اللي ابتدى منه بيقفل آه آه من, من من من من خلطة كده ما بين الكرد والبياتي بتاع درجة الصول برضو لكن ما أفلش راسته زي ما ابتدى غنوة متحررة جدا من القوالب وغنوة مليانة أفكار ومليانة قدرة على التعبير ومليانة فعلا اتساع رؤيا يعني لو أنا بسمع الغنوة دي في الثلاثينات أقول شيء مرعب جدا بيحصل في مصر في ذلك الوقت أصدقاء المستمعين بلبل حيران أحمد شوقي محمد عبد الوهن. Thank mm -hmm. you. me. Yeah, mm -hmm. عشان نبتدي نفتكر الحقيقة تعالوا نسترجع احدى اغنيات يحيى الحب فيلم يحيى الحب لكن ما اقدرش امر على هذه المرحلة اواخر التلاتينات من غير ما اقول او اقدم اغنية فاتنة, فاتنة في جمالها الحقيقة اغنية الظلم ده كان لي؟ اولا من, من اول الحدوتة الغنوة مكتوبة بسبب ظريف جدا هي زعلت منه سيدة الليلة المراد في الفيلم يعني وكسرت العود بتاعه قل له انت ما تستاهلش هذا الجمال وهذا الفن الى اخره وكسرت العود بتاعه فمسك عوده في اسى شديد جدا وغنى له الظلم ده كان ليه هو انت ذنبك ايه المقتضى, المقتضى الدرامي لكتابة الاونيل لذيذ جدا وجديد جدا على فكره ان الواحد يغني لالته الموسيقيه كان مقتصر مثلا على انه واحد عازف طلياني يغني جيتاره جيتاره في الجندوله ولا حاجه وهو في يت يت يت يتمشى في جندولته في شوارع فينيسيا مثلا لكن بالتاكيد ما كانش عندنا اعتقد يعني يعني اكد, أكد اجزم انه ما كانش عندنا غنى للاله الموسيقية وإن كان داخل الغنوة ما بيقولش إنه بيغني للعود في الحقيقة يعني عندنا غنوة الاستاذ صنباطي على عودي الغنوة العبقرية دي كمان دي غنوة مباشرة للعود عندنا فيروز يعود رفيق الزهر يعود بعد كده طلعت اغاني كتير يعني بتغني للالات الموسيقية اللي غنى للكمان والغنى للعود و حفشه <تصفيق> دي في السبعينات غنت بالجيتار يعني طلعت كثير بس المهم انه دي من اوائل الاغانيات اللي بتغني وبرغم انها ما بتنطقش اسم الآلة الظل ده كان ليه هو انت ذنبك كلام الغنوة لذيذ برضه فكرة مش يعني يعني يعني في في افكار انا اظن انه اللي كاتبه كبير استاذ احمد رامي اظن برده مش متأكد للاسف الشديد ما معيش اي مصادر للمعلومات غير عقلي فقط يعني فاعذروني ما يعني ايه مش هنقول مؤلف قوي لكن انا اعتقد انه استاذ رامي بيكلم العود الظلم ده كان ليه هو انت زنبك ايه يا ما بكيت بين احضاني ومدمعك لحن شادي شوف مدمعك لحن شادي دي ظريفة مدمعك بكائك يعني يعني المدمع هو مكان الدموع نزول الدموع البكاء يا مرا من الحاني وافتوا يا وووفضلتوا يا نادي بيكلم العود يعني بيقول له يا رفيقي يا رفيق لحظات الفن والإبداع في نهاية الأمر لماذا تكسر يعني بيفضل يقول له أوصاف إلى أن يقول له يا ورد على الغصن مائل عدم تظهر الجميل يعني مفيش صورة من أحلى من كده يعني. يا رودة من غير بلابل تشفي الفؤاد العليل يا ورد على الوصف نايل عدم تظهر الجميل حاجة لذيذة قوي اللحن بقى خلاب بجد بجد من أحلى أغاني السيدة عبدالوهاب قاطبة تمت هذه الغنية أصدقائي غنية الظلم ده كان من مقام نقول عليه مجير المجير نقول عليه الجركة اللي هو الفا مجير يعني اللي هي المجير طبعا دو مجير العادي بتاعنا بتاع البيانو كل الحروف الصابعة اللي على البيانو الفا اللي هي رابع درجة دوري مي فا بنقلب المجير على الفا بدل ما هو عدو سمي الجيرك مجازة ماشي ايه خصائص المجير في تقديري انا يعني اهم خصائص المجير ثلاث خصائص الشموخ والكبرياء النبيل جدا العطفة المتدفقة ده نمرة اثنين نمرة ثلاثة الإحساس بالطلاقة والحرية والحقيقة إدى ال ال ا ا هذا المقام فامجير أعطى بسخاء لهذه الأغنية من خصائص الثلاث من هذه الثلاث خواص أغنية ميلو ميلوديتها أو ألحانها شديدة الرومانسية والعطفية شديدة الجلال والكبرياء والشموخ وأخيرا شديدة الطلاقة والحرية البداية من أحلى ما لحن في غناءنا العربي وبرضا هقول لي يعني. مستعمل في تلحين البداية الموسيقية لهذه الأغنية وهذه الفكرة مسيطرة على الأستاذ عبدالهام طول الغنى الأولاني فكرة بسيطة وظريفة جدا فكرة ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول انه نستعمل التضاد او التناقض او الكنتراست يعني جاب الوتريات طبعا كلنا عارفين الاوركسترا اللي كان موجود معنا مثل هذه الاغاني يعني كان معنا وتريات وكان معنا الات الصلو. والوتريات هنا كانت شبه مكتملة كوتريات شرقية يعني كان معنا الكمانجات والشلوهات والباس يمكن نقص الفيولا والفيولا ما تستعملش كتير عادة في فرق الغناء الشرقي ما لهم بقى الوتريات الوتريات ال... طبعا اضافة الى قلات الصول والناي والانون ومشابه ما لهم الوتريات الوتريات عندنا الكمانجات بتأسف بالقواس عريض والشلوهات والباص بيقولوا النقر او بالصوابع فحقق ذلك هدفين اولا ايقاع متضمن موجود نمرة اثنين العرض الاركسترالي والعاطفة اللي لسه متكلمين عليها من اللي نتجه من الجمل الطويلة السرحة يعني الجملة, الجملة وارفة الظلال الجملة غيط بحاله كده مش بس كده بقى كمان الجملة الطويلة في حد ذاتها اقول لكم إيه كلنا ما بنيجي نلحن مثلا بلحن مثلا من الفاماجير فبحاول أخدم للمطرب وهو داخل أنه يدخل مسترعي حاولهم أفله على الدرجة الرئيسية من المقام اللي هي درجة الفا اللي هي بيبني عليها المقام اسمه فا مجير الدرجة الرئيسية هنا لا هنا صمم الملحن صمم مجير داخل المجير عبارة عن الدرجة الخمسة والستة والسابعه من المقام نعد فاصل لا دو هذه الخمسة ري مي من الدو ري مي والسي اللي قبلهم ربع والخمسة والستة والسبعة كون مجير داخل المجير ولما جي يقف قبل غناه هو وقف على الدرجة الخمسة وده برضو الفكر الجديد التطوير عدم السبات على فكرة سابقة وهنا مصر على هذه الفكرة في غناه يعني الظلم ده كان ليه واقف على خمس درجة ورده هو انت زمبك واقف على رابع درجة إذن رابع والخمسة هم هو انت زمبك جاي لآخره المزيكا وراها بتوقف على الخمسة دايما ده جديد جدا وآسر جدا جدا جدا جدا, جدا بنخش ماشيين يا مبكت بالأحضان يشوفوا الجمال طبعا بتاع الأداء مش هقول لكم بقى يعني, يعني مفروض اني قلتوا كتير بس حقيقي هنا في الغنوة دي الوهاب في في حالة من أحلى حالاته من أحلى حالاته فعلا وأرقها يعني ومدمعك لحن شادي من أول أنا كنت أبكي أنا كنت أشكي تفهم لغاية خلوا بالكم بقى ليه بقول الغنوة حرة ابتدينا بإقاعاية ماشي لكن فجأة بطلت الإقاعاية وبقى هو بحريته يعمل اللي هو عاوزه فرح ناقل أولا منير نهواند وتلاحظوا بقى الإيقاع الرمزي هنا ما هوش إيقاع حقيقي لكن مثلا أنا كنت أشك يروح يللو طم طم مع أشك يدوا ال الإحساس الإيقاعي لكن في الحقيقة الإيقاع متضمن إيقاع إيقاع إشار ما هوش إيقاع معزوف كنت تفهم لغاه إلى وبعد أن نخش على ايقاع جديد الفالس من أول فين صوتك الحلو الرنان طبعا شوفوا الجمل الموسيقيه وجمالها شوفوا شكلها وتقطيعاتها وحلاوه الاداء بتاع الموسيقيين فين صوتك الحلو الرنان إلى اخره الحد تاني وغني ده فالس اللي هو وحده ثلاثيه واحد اثنين 3 فين صوتك تل تلاتة ده واحد ثلاثة واحد اثنين ثلاثة دي واحدة سلسة اللي هي الفلس. بعد كده بنخش على بياتي، البياتي الفلس على فكرة برضه في النهوان زي ما البياتي بنخشه بقاعة لنجات. ده شاكر جملة قوي الحقيقة. لكن هي كانت كده كان فيها جو تركي. برضو ما هو ما هو الصعب ما مشكلته انه تحويجة. تحويجة بجد حتى خالطة خلطة غريبة الشكل. لامم حاجات كتير من حتة كتير من وكل ده بيطلع بشكل استحضاره سهل جدا وكده هنا هنلاقي هذا التركي بيفضي بينا او الأداء التركي ده بيفضي بينا إلى موال موال اللي هو يروده من غير بلابل كان طبعا قصه قصه عبلهات في المواويل دي يا ورد على غصن مائل اخره من اول عدم في الجميل بناخد النهوانت مره ثانيه خلي بالكوا بقى من القفلة دي القفلة دي تقلت قبل كده في نفس الغنو لكن انا عايز ابص لابعادها الجميع ادي اول حاج تارا ادي ده اكتاف ماشي يعني تمام درجات فا فا مي لا ادي خمس حروف لورا من مين اللا من الميل لللا مي ري دوسي لا ري دوسي فا ادي كمان خمسة نازلين يعني من الدور الفائع يعني, يعني إذا كانت لديه الأفكار والتطلعات للقفزات البعيدة عن بعضها ما كانتش المسألة زي ما بيقولوا البحاسة المستشرقين أنه الغنى العربي أبارة عن حروف متلسقة جنب بعضها عبدالوهاب يثبت هو من أكتر من خمسين سنة ونحن نفكر بصورة مختلفة أو وهو وبعض ابناء جيله بيفكروا بشكل مختلف جدا اصدقائي المستمعين الظلم ده كان ليه ومحمد عبد الوهاب girl برنامج جواز سبحر النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن وليكم مني كل الحب